h a a a you、mm -hmm. Ah、uh -huh. you、mm -hmm. 「なるほど。<音楽> 「なんでだろう ن ز ض ل ه م ف ي ه ا ح س ن ا Amém. No.、Uh -oh.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 ت ر ي ه ا ل و ل ا ي ا ل ك س ل